كلا انك كتاب الفجار في سجين كلا انك كتاب الفجار في سجين وما اذراكم ماسق كِتَابٌ مَرْقُومٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَأَيُّمُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَأَيُّمُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ به لَآ إِنَّ كتاب الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ لَآ إِنَّ كِتَابَ كِتَابُهُم مَوْقُوعٌ كِتَابُهُم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي نعيم إن تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ يُسْقَوْنَ وَفِي ذَالِكَ فليتنافس, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ وَمِزَاجٌ مِنْ تَسْلِيمٍ أَعْيُنُهُمْ يَشْرَبُ بِهَا كفروا ان الذين اجرموا مِنَ من الذين امنوا يضحكون ان الذين كانوا من الذين امنوا بهم يتغمزون وإذا مرضوا به يتغامسون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وما أوسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون